كتاب شرح السنة الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى ولك يقرر فيها أقير في أهل السنة والجماعة كلمنا في اسمان عن قوله والإمام والإمام بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء نتكلمنا على معنى الإيمان في اللغة أنا في الشرع على عند أمور أهل السنة والجماعة، وقلنا الإيمان شرائع هو لا محمد قول عمل ونية وحيانا يعبر عن ذلك بأن الإيمان قول عمل ولا منافئة بين هذا وذاك فمن قال الإيمان قول وعمل يقصد بالقول قول يا محمد قول القلب وليسا قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح واذا هذا ما عليه اهل السنة والجماعة ان الامام قول وعمل ومعما قولهم ان الامام قول وعمل ان العمل من الايمان وان الايمان حقيقة مركبة من القول والعمل ومن ثم فلا يصح ان نقول ان العمل شرط كمال لان الشرط يكون خارجا عن المشروط وإننا هو جزء منه ونقلنا عن السلف الصالح ما يدل على أن هذا القول إجماع كقول الإمام الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية ولا واحد من الثلاثة إلا بالآخر وقلنا ليس الإيمان قولا واعتقادا دون العمل ثم تعرفنا لتعرف الإيمان عند الوعيدية وبينا الفرق بينه وبين الإيمان عند أهل السنة والجماعة إلى الإذن الله تبارك وتعالى نكمل الكلام على هذا الأصل من جواب عن بعض الشبهات التي قد تسمعها أو تقرأها لبعض الناس والتي تعارض هذا الأصل الأصيل الذي ذكرناه. من ذلك حديث البطاقة الشهير عن سعد الله بن النعمري بن العاص رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الله سوخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مرد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتابتي الحافظون فيقول يا رب لا فيقول أفلك عذر فيقول يا رب لا فيقول دعوة زوجل بلى إن لك عندنا حسن فإنه لا ظن اليوم فإنه لا ظن اليوم أو لا ظن عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم شيئا قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يذكر مع اسم الله شيء. هذا الحديث بظاهره يدل على عدة قموش الأمر الأول أن من أتى يوم القيامة بقول اللسان فقط وعمل ما عمل من كبائل الدنيا وصغارها لا يدخل النار أبدا هذا يفهم الحديث أم لا يفهم يفهم الأمر الثاني من معاصي مهما كثرت وتنوعت فهي لا تضر الإيمان فهذا أقصية لهم من المعاصي والسيئات ما يسع تسعة وتسعين ناسا وبعد الوزن لم يدخل النار، فلو كانت المعاصي تدرج لأضرب بإيمان هذا الرجل وادخلته النار ثالثا يفهم كذلك. أن مرتكب المعاصي المتنوعة الكثيرة يعتبر كامل الإيمان فهذا الرجل مع ذنوبه الكثيرة دخل الجنة ابتداءا الغيب أن يدخل النار، ولا يدخل الجنة ابتداءا إلا كامل الإيمان رابعا تدل عن عدم تكفير تارك السلام خامسا يدل على أن ترك العمل الظاهر الواجب من غير عذر مشرعي ليس كفرا مخرجا من الملة لأن هذا الرجل لم يأتي إلا بقول اللسان دون أي عمل ظاهر واجب ومع ذلك دخل الجنة هذا ما يمكن أن نفهم ابتداء من هذا الحديث وتقدم نقل الإجماع مع ذكر الأذلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل فكيف نجمع بين ما تقرر وبين هذه الشمهة التي قد يرمي بها بعض الناس نقول ناهلا السنة والجماعة دائما يؤمنون بأن الأحاديث الصحيحة إذا أمكن الجمع بينها فإن الواجب هو الجمع ما عند تعارض فلهم طرق في الترجيح. ثالثا يؤمنون كذلك بأن المتشابه يرد إلى المحكة ثالثا يؤمنون بأن الجزئي لا يحكم على الكلية وإنما غايته أن يخصص الكل ما معنى هذا الكلام أنا هذا الكلام إذا عندنا أدلة كثيرة بفهم سلف الأمة تدل على أن الإيمان قول وأمل ثم جاء حديث واحد مثل هذا الحديث وهذه الحديث التي ذكرناها والنصوص من الكتاب والسنة نصوص محكمة يعني ظاهرة الدلالة فجاء هذا الحديث الذي قد تخفى دلالته أو لا تضضح دلالته فنقول هذا من المتشابه والمتشابه لا يقضي على المحكم لا يقضي على المحكم وإنما يفهم في ضوءه كذلك عندنا جملا من الأدلة من الكتاب والسلة فلا يقل أن يؤتى بدليل واحد ليقضي على هذه الأدلة وإنما يفهم في ضوء هذه الأدلة هذا الفهم الخاطئ الذي يمكن أن يفهم من هذا الحديث إنما يفهمه هكذا من وقع في هذا الخطأ من حكم الجزء على الكل وعمل بالمتشابه وطرك المحكم وجعل هذا الجزء حاكما على الكل. النظر في هذا الحديث يطرح له بجلال ووضوح. الحديث يتعلق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم برجل واحد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قال إن الله سيخلص رجلا من عمتي هو رجل واحد إذن كذلك الخطاب أتنكر شيئا من ذلك أظلمك كتبتي لا ذن عليك كل هذا يبين من الخطاب لواحد ثالثا معلوم أن كل من مات على التوحيد معلوم أن كل من مات على التوحيد معه حسنة شهابة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أليس كذلك؟ بلى كل إنسان مات على التوحيد معه لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك جاءت الأحاديث الصحاح أن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار أليس كذلك جاء في حديث الشفاعة أن هؤلاء الموحدين أن هؤلاء الموحدين يدخلون النار حتى إذا هذروا ونقوا خرجوا وهؤلاء موحدون ولا لا موحدون كيف دخلوا النار ومعهم حسنت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإذا كانت هذه حسنة التي أخرجت لهذا الرجل رجحت 99 سجلا لا يثقل شيء مع اسم الله. فإذا قلنا إنه لا لا يثقل شيء مع اسم الله، فهذا معناه أنه كان ينذر ألا يثقل شيء أيضا مع اسم الله لهؤلاء الذين دخلوا النار، ولذلك ينذر النقول. فما قال ابن العربي المالك وليست توزن لكل أحد وإنما توزن لمخصوص كما روى أبو عيسى وغيره عن عبد الله بن عبد بن عاص من هذا البيان يظهر أن حديث البطاقة نص جزئي وليس نصا كليا يعني هذا الحديث يقائب قائدة أم يتكلم على واحد تكلم على شخص فإذا هو لا يقائب قائدة لأنه لو كان يقائب قائدة قاعد لن طوى تحت هذه القائدة كل من قال لا إله إلا الله صح إذا كاننا عندنا الحديث أن من قال لا إله إلا الله وأتى يوم القيامة بذنوب يستحق عليها العذاب دخل النار. فكيف دخل هذا ونجا هذا؟ إذا هذا الحديث تتكلم عن حالة. تتكلم عن إيه؟ عن حالة واحدة وهي حالة هذا الرجل. لما علينا كذلك أن نفهم النصوص. بفهم سلف الأمة يعني لا ينبري لرجل أن يأتي إلى حديث يقرأ دون أن يطلع على أقوال أهل العلم فيه ثم يقرر حكما لم يسمع من قبل يأتي لك نقرات حديث صحيح السلسلة الصحيحة أو في كتاب الصحيح مما ليس في الصحيحين حديث يقول كذا وكان جاء لي بعض الاخوة للاخر فلاب كلام شاز يقل الحديث ويفهم. لا ابن رجل الحنبالي يقول إنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة ونبنع جهن من القرون المفضلة هذا هو النظر المحمود أنت تنظر في بما يوافق نظر القرود المفضلة ماذا قال أهب العلم في هذا الحديث كما سمعنا ابن العربي رحمه الله يقول ليست توزن أي هذه السجلات أو هذه البطاقة لكل واحد وإنما توزن مخصوص لم يفهم أحد من سلف هذه الأمة هذا الفهم أن هذه الأمور التي ذكرناها إن ظاهر الحديث دل على أن تارك العمل ليس كافرا وأنه مؤمن كامل إيمان وأنه لا يضر مع الإيمان معصية وأن تارك الصلاة كافر ليس بكافر إلا هذه هذه استدل بها بعض العلماء. يعني بعض الرئيس استبل بهذا الحديث على عدم تكفير بتاريك الصلاة لكن هل استبل بهذا الحديث احد من السلف على ان الامان قول فقط وليس قولا وعملا ابدا هل استبل احد على ان تاريك العمل لا يكفر وانه كامل الامان ابدا ما استبل احد وهل غاب عن السلف هذا الحديث ابدا هذا الحديث حديث مشهور محفوظ لهم لما اهملوا فهم هذا الحديث كما يفهمه بعض الناس في هذا الزمان دل على عدم اعتبار هذا الفهم فهذه الحالة نكيفها ونعللها دون ان نخل بالقائدة الكلية والاصل الذي عندنا وهو أن الإيمان يتركب من قول وعمل، هي قاعدة قاعدة قول وعمل. يبقى أي حالة تطرق على هذه القاعدة لا بد أن يكون لها معنى بحيث نرى أن هذا المعنى لا يصدم هذا الكل وأشبه مثال لهذا الكافر ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه لا يخفف عنه العذاب أليس كذلك طيب لكن عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم له فيه شفاعة خاصة هذه الشفاعة الخاصة خفف بها من عذاب أبطال، هاه؟ هذه شفاعة خاصة خفف، فهل نجعل شفاعة النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إذا لكل واحد من الكفار؟ أبد؟ هذه شفاعة خاصة الواحد، نفس الكلام في هذا الحديث، هذا الحديث يتكلم عن شخص واحد، فلا نجعل هذا الجزء يقضي على الكل. يقول شيخ الإسلام التانية رحمه الله ويتكلم على أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بحوالي عشرة أسباب في كلامه يقول إيه فإن هذا الاستغفار منهم من يعني الأمور التي تزيل عقوبة الذنب فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب وإن لم يكن مع التوبة الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب إذا كان استغفار مع توبة وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بموعا من والإخلاص الذي يمحو السيئات وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ من الإيمان وأنثال ذلك كثير إذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحمل حديث صاحب البطاقة على المستغفر الذي يحصل له عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب فلا يكون فيه على هذا على هذا المعنى دليل على أن ترك العمل إيه؟ الظاهر الواجب ليس كفرا مخرجا من الملة لأنه حاله خاصة هذه حالة لأن الله عز وجل هو الذي محى ذنوبه بما علمه المقلب ويقول ابن القيم رحمه الله تأمّل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجل كل سجل منها مد البصر فتفقل البطاقة وتطيش السجلات يعذب. ثم يقول ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه يعقول لي با هنا هنا نعمل مناقبة معلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة كل من بنتهى التوحيد معه مثل هذه البطاقة والمعلوم أيضا بما لا جدال فيه أن كثير من الموحدين ادخلونا النار ادخلونا النار بدون بهم يقول ولكن السر الذي ثقل بطاقة هذا الرجل وطاشت لأجله السجلات لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات فانفرضت بطاقته بالثقل والرزانة في سر في سر في هذه البطاقة حصل لهذا الرجل بالذات ما هو هذا السر؟ لم يذكره ابن قيم لكن الإمام ابن تايمية قال لعله يكون هذا إنما هذا طبعا من اجتهاد شيخ الإسلام ابن تايمية الشهد من الكلام ابن تايمية أن هذه حال إيه حالة خاصة وإلا لو كانت عامة ها؟ لكان من بغي أن من مات على التوحيد لا يدخل أحد النار وإذا كان من المعلوم أنهم يدخلوا النار فإذا في حالة في هذا ها؟ هذا آه ويقول ابن أبي العز الحلفي في شرح الطحوية، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعذبها، وإلا يتفاضل ما في القلوب. الأعمال لا تتفاضل بصورها وعذبها، وإلا ما يتفاضل ما في القلوب. ما معنى الكلام؟ يعني الأعمال ليس بالكفرة. ليست بالكفرة كما أنها ليست بالنوع أيضا يعني هي بالكم ولا بالنوع فربما يعمل عامل أعمالا كثيرة ويسبقه آخر لم يأتي مثل هذه الأعمال لماذا؟ لتفاضل ما بين قلبيهما والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسب أصحابه فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إذا كان العمل يتفاضل بالكم والكيف فكيف يتفوق من ينفق مدة عام أو نصف مدة عام على من ينفق مثل أحد زهدا يبدأ في سر آخر وهو إيه تفاضل ما في القلوب ها؟ تفاضل ما في القلوب فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعلا بها وإنما يتفاضل ما في القلوب ثم قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها ومعروض أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار نفس كلام القيم لكن ما زال وتأمل ما قام بقلب قائل بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان نفس الكلام ينطبق على الرجل الذي قتل مئة نفس أو الذي قتل مئة نفس ثم دله العالم على الانتقال الى ارض نعبد فيها الله عز وجل وحده الوداع ارضك فانها عبد سوء واذهب الى ارض نعبد فيها الله وحده في الطريق مات تنازع فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط كما في الحديث ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا فالله عز وجل غفر لهذا الرجل لما في قلبه القصة معرفة ما الذي في قلبه الذي في قلبه الآن أعظم من هذه السيئات التي ارتكبها مع أنه كان قد قتل مئة نفس فهذا الذي يشير إليه فالخلاصة من حديث البطاقة يحمل على شخص مخصوص وليس بكل من شهد الشهادتين. فلنجعله قائدة لنجعله قائدة من أراد أن من هذا الحديث أن ترك العمل ليس كفرا مخرجا من الملة فقط نقول لأ احنا ننزمك ببقية الوجوه الأخرى ننزمك بأنه لا يضره مع الإيمان ذنب وأن تارك العمل كامل الإيمان لأنه دخل الجنة من أول وهلة وننزمك بما في هذا الحديث من الإنزامات فلا تأخذ منه شيئا ما تترك أشياء لا تأخذ شيئا ما تترك أشياء وإنما الفهم الصحيح كما قلنا إن حالة مخصوصة كذلك صاحب البطاقة تابع او استغفر ولقي الله عز وجل بصدق شهادته وصدق طوباته او استغفاره فغفر الله تبارك وتعالى له وادخله الجنة وعلى هذا الفهم فهو قد تاب مثلا من ترك الصلاة ولذلك لم يعاقبه الله تبارك وتعالى على تركه لأننا فهمنا الحديث بهذا في, هذا في هذا المعنى ها؟ والتوبة من الكفر قبل الغرغرة جائزة ولا مش جائزة جائزة وإذا هذا حديث لنبغي أن نفهم هكذا سؤل الشيخ الفرزان رحمه الله عن حديث البطاقة وحديث لم يعمل خيرا قط وحديث الشفاعة قال له السائل هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها الوعظ على أن من طرك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان كحديث لم يعمل خير قط وحديث البطاقة وغيرها من الأحديث فكيف الجواب على ذلك فأجاب حفره الله الجواب هذا من الاستدلال بالمتشابه وهي طريقة أهل الزيف قال تعالى فأم الذين في قلوبهم زيفٌ فيكتب ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة زي الخوارج والمكفراتية يترك لك الأصول المعروفة المشهورة وينسيك لك نص ها؟ وانت هتجاوبنا على النص يعني النص سيجابوا عليه لكن يقول جايب لك نص كده لك اهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول انك تدخل فقط يبقى ما تدخل النورة فقالت اخزيتها يبال يخوش نور ما يشيخ منها طب بقية الأحاديث وبقية الآيات نتركها، ها؟ فهذا إيه؟ ممن يتبع المتشابه، ممن يتبع المتشابه. كذلك هذه القضية اللي احنا ذكرناها، نقلنا إجماع السلف، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. ثم ما أخذناه يترك بكله بحديث استحال. فالشيخ رحمه أحضر الله يقول هو من الاستبيال بالمتشابه وهذه طريقة أهل الزيغ قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يقول فلا بد من الرد المتشابه إلى المحكم فيقال يعني هذا على سبيل التمثيل ليست إجابة قاطع على هذا الحديث يقول فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات هذا معهوف وعليه تحمل هذه الأحاديث لأن هذا رجل نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله تعالى والتوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر مما يعمل من دون الله فقد حرم دينه وماله وقال فان الله حرم النار او حرم على النار من قال لا اله الا الله يرتغي بها وجه الله يعني جواب الكلمتين لفضول الايه الأدلة العامة التي عندك ها فهذه عاده أهل الزايد يترك الأدلة الصريحة الواضحه ما ويقول لك مثلا اني من حديث كده في غازي والمذاهب يقول لك احنا بنستدل بهذا الحديث على كذا ها طب انت من اللي فهم هذا الفهم قبلك ها من الذي فهم هذا الفهم قبلك لا جزء الانسان هو يفهم فهما لم يسبق اليه انت انت ما تعرفش القران صح ها ما تعرفش الفهم المفقول ما تعرفش انا واخواتها ولا كان واخواتها هتروح تفهم نصوص الكتاب والسنة يقول لك يا مش عايز فهم لا مين اللي قال اني مش عايز فهم لا ده الفهم بقى مش جاي في النص الفهم بالمعرفة بسائر النصوص عشان تفهم هذا النص في ضوء هذه النصوص وإلا ستجعل الشرق يضر بعضه بعضه المسألة ان من يأتي بنص متشابه ليقضي به على المحكم نقول له انت ممن ايه في قلوبهم زيغة فهذا هو حديث صاحب البطاقة وقراب العلماء عليه في فتاوى اللجنة الدائمة أما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه إنما وخاص بأولئك لعبر منعهم من العمل أو الغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف إذا أنت تفهم هذا النص فضوء المحكم أفضوء ما أجمع عليه السلف نعم محمد في آخر حياته. نقاية نحن نعلم مما كان يتكلم على شروط إلهي الله يتكلم على هذا الحديث قال لما أقبلت هذه الكلمة هذا الرجل ومعلوم أن هذه الكلمة لها شروط ومقضيات من الإخلاص ومحبة وصف الله وذلك وهذا لا يأثم من عصر هذا الرجل لما قال هذه الكلمة عن أنه آخر حياتي فمات عليه فنحمل أن هذا الرجل كان حديث القاتل المدنس اللي هو تابع ثم يعني هذا الرجل بدأ من أن نكون مثلا في الخاصة به نقول أن هذا الرجل من بعد هذه الظنوبة السيئة كان أخمط له ولازم تخمله إله إله الرد نعم نحن نكلم نعم نحن نحن نكلم نحن على وجوه من الرد نحن نقول مش والي واحد في الرد كل واحد من العلماء يبدو له وجه فبيذكره ولكن تذكرته ده كلام شكل إسلام تهمية اول, أول نقل نقلناه فبنقول إن هذا وورد أن نقول هذا خاص بهذا الرجل لماذا؟ لأن هذا المعنى هذا المعنى لم يقم بقلب غيره هذا المعنى من المحبة والخشوع والخضوع الذي ثقلت معه شابا لا إله إلا الله ورجحت تسعة رسالة جلا لم يقم غيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمته ولا رجالا رجلا ها؟ لما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا ها؟ فلما قام عبكاشر وقال له أدعو الله أن أكون منه قال له أنت منه ما لو أنت الوحدة بسبعين ألف ها؟ أما هذا رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا رجلا ها؟ من أمتي يقول له كذا, كذا كذا كل الكلام يدور على إنه شخص واحد فهذه حالة خاصة بالنسبة لهذا الرجل ولا تكون له هيلة. أو لم تكن لغيره لم تكن لغيره وإلا لو كانت لغيره لكان مثل هذا الرجل يحصل معه ما حصل مع هذا الرجل يبقى القول بأنه والقول بأنه خص به خص به لهذه التوبة يعني هي خص بهذا الرجل لهذه التوبة العظيمة التي أحدثت في قلبه من المحبة والقشوع والخضوع والانقياد، ما لم يحصل لغيره يبقى من قولها خصة ما فيش تاخد بينه وبينه ان هو ته... نعم انا لا بن... بن... إحنا... اللي خلانا نقول كده بس احنا نقول عشان انت تجمع بين المحكم والمتشابه ما تقول علل هذا وانت لو بتقولش اللي بتقول ده انت تلقن ان علماء سبقوك في هذا الباب واتفقت كلمتهم على هذه المعاني احنا بنقول ان هذا النص ينبغي ان يفهم في ضوء نصوص ايه المحكمة وان هذا جزئي ولا كلي ده دليل واحد انت عندك نيات القضيه فالدليل واحد يخصص العام ها؟ طب خ... يقضي اصدع على العام لا ممكن يخصص العام ويكون خاص بهذا الرجل ها؟ يعني غاية ما يمكن للدليل الجزء ده يأمره في الأدلة العام إيه ما هو يخصصها ده آخر حاجة يمكن ها؟ يبقى, يبقى خاصة بمن كان على شافلة هذا الرجل ونبخلصنا من هذا في الإشكال نعم كيف كلهم لهم عذر شرعي في في جالب وليس لهم عذر في جالب آخر. يعني لهم عذر شرعي منع من تكفيرهم. لكن ليس لهم عذر في ارتكاب ارتكابهم فاوقفوا عليه. والعذر الشرعي قد يكون في جالب وفي جالب آخر لا. يعني مثلا احنا أما نقول بلا عذر بالجهل من عذر الجاهل. في الشركيات لكن لو زنى بنظره يعني هو عارف ان الزنى حرام طيب هدى الان هو لو دخل النار وعزب على زنان هل يوزن من تعذيبه على زنان تعذيبه على الشرك يبقى هو عمر في جانب وعزب هجاب كذلك حديث الشفاعة المشهور اللي احنا ذكرناه عند كلامنا على الشفاعة الشاهد منه حديث أبي سعيد الخضري حتى إذا خلص المؤمنون من النار أي الذين نجاهم الله عز وجل ومروا على الصراط وولا نفسي ما منكم أحد بأشد مناشبة لله في استقصاء الحقوق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يسومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار صور هؤلاء التي يعرفون بها وجههم تحرمها مار فيعرفونهم فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقيه او الى ركبتيه لكن باقي ايه الوجه الذي يعرفه منه اخوه المؤمن ثم يقول ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجد في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحد مما امرتنا ثم يقول شك chilling من كان في قلبه نصف أو مثقال نصف دي من خير فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتن أحدا فيقول هو ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم قولون ربنا لم نظر فيها خيرا فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة شفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما هذا هو ما قد يتعلق به من يقول ابن تكفير تارك جنس العمل لا يصح لأن هذا الرجل أو هؤلاء الجماعة أو هؤلاء القوم لم يعملوا خيرا قط وخرجوا من النار ما أنهم لم يعملوا خيراً قط فالقسم الأخير الذين خرجوا برحمة أرحم الراحمين هؤلاء لم يعملوا خيراً قط لو كانوا عاملوا بشيء منفرائد لأخرجهم الله على أيض المؤمنين ممن خرجوا في المرة الأولى والثانية والثالثة أو المرة أخرجوا من عرفتم سيخرجون خلقا كثيرا ثم من كان في قلبه مثقال دينار من ايمان فيخرجون خلقا كثيرا ارجعوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من ايمان قد ثلاث مرات الرابعه اخرجو من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان لو كان هؤلاء معهم شيء من الأركان الأربعة ها؟ لخرجوا في أول مرة تاني مرة تانية مرة تاني، رابع فلما لم يخرجوا وقال المؤمنون لم ندع فيها خيرا قط دل ذلك على أنهم إيه؟ لم يعملوا هذا لابده الاستدلال بهذا الحديث فنقول ما قلنا في حديث البطاقة يمنغي ينبغي لا نضرب الأذلة بعضها ببعض ويمنغي أيضا أن نضرب المحكم الثابت بالمتشابه في رواية عند الإمام أحمد الله عز وجل يقول الآن بعلمي ورحمتي أخرج إيه بعلمي ورحمتي على هذا يفهم قول المؤمنين في كل مرة أخرجنا خلقا كثيرا فهم يخرجون على إيه على حسب المهم على حسب إيه المهم وعلى ما يظهر لهم لكن هؤلاء يخرجهم الله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى فيهم فذلك من الجواب على هذا الحديث أن هذه الحالة في أمة من الأمم السابقة أو في الأمم السابقة مثل الرجل الذي أوصى بنيه فقال لهم إن أنا ميت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في يوم شديد الرياح فهذا كان في أمم من الأمم التي قبلنا كذلك قد يفهم قوله لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا خيرا قط فوق العمل الواجب عليهم دليل ذلك من والهيب حديث الرجل الذي كان يعامل الناس وكان ينظر الموسر ويتجاوز عن المؤسر تبدأ خير ولا مش خير ها؟ ومع ذلك لما مات جاء في الحديث كان رجل في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط وكان يعامل الناس فكان يتجاوز عن المواصد وينظر المسر يبقى هذا الرجل له اعمال ليس له اعمال ليس له اعمال وذلك المخزومي يقول هذه اللفظة لذة لم يعمل خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب بنفي اسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام فمعنى هذه اللفظ على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال. ذكر ابن مغزيم لا على ما أو لا على ما وجب عليه وأمر به. قال وقد ثبت هذا المعنى في مواضع من الكتب. أكاد يقول رحمه الله. كذلك يحمل على ما أتى في لغة الشرع من نفي العمل المؤدة لعدم توافر الشروط الشرعية كما في حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه أرجع فصلي فإنك لم تصلي معنى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ايه رأاه يصلي ومع ذلك نفى كونه ايه كونه يصلي فاذا هذا حديث ايضا فيه اشكال وقال وجاب عنه باجه من هذه الوجوه او نقول ان حكم الاخرة لله عز وجل واما حكم الدنيا فاننا نحكم بالابلة المحكمه التي بين ايدينا يريد لا اشكال بعد ذلك قول الامام البربهاري رحمه الله مع ذلك في عقيده اهل السنة والجماعة ها كلام نفس, نفس, نفس, نفس الكلام نفس الكلام نعم أيوة يعني الشيخ المرسابين وغيره أدعبوا أنه في هذا الزمان في هذا الزمان عمل الجهل معلوش عارفة اللي كده ففي هذه الحالبة معزوش المهمة أنا عايز أثبت لك معلومة مهمة جدا هو اللي احنا قلناها إن إيه إذا كنت قامت بعقيدة أهل السنة والجماعة ووقفت على الأدلة وعلى أقوال أهل السنة فينبغي عليك أن تفهم كل دليل جاء بعد ذلك في ضوء هذه الأدلة لا تقبل هذا الدليل على إيه على جملة هذه الأدلة وترد الإجماع وترد الكتابة وترد السنة بس بأهد بحاجة وستجد كل حديث ممكن فيه شبهة ستجد الرد عليه والجواب عليه نعم ايه قال هو نعم له هو ما العمل اولا هو قال له إله ولم يعمل قط لذيق الوقت يعني زي ابو الذي دخل الجنة ولم مسجد سجدة قط. فإزاي واحد يخش إلى الجنة ولا مسجد سجدة تنقط لأنه أسلم وقال حي على الجهاد دخل مات يبقى الآن ما عندهش وقت يختبر فيه هل يصلي أو لا يصلي وباق عليه الوقت ها؟ فأو طالب مثلا لو قال لا إله الله قول لا إله إلا الله لو قالها وباق عليه الوقت ولم يعمل تنفع ولا تنفع تنفع تنفع يعمل لا, لا لا ما احنا على المتاح قدامنا يعني يعني تفهم هكذا تفهم هكذا قول الامام البربهالي رحمه الله يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء يزيد وينقص يعني الإيمان وهذا أيضا بإجمع أهل السنة والجماعة من الإيمان يزيد وينقص والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات مثلا قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا صريحة في الزبت إيه الإيمان قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قال تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أن زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون قال تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قوله تبارك تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدابوا إيمانا مع إيمانهم قال تبارك تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عندتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتابة ويزداب الذين آمنوا إيمانا هذه كم آية ستة آيات فيها هذا اللغ صريح في هذا اللغ صريح إمام البخاري رحمه الله بول بابا قال باب زيادة الإيمان ونقصانه وذكر بعض هذه الآيات تحت هذه الترجمة قال ابن بطال مذهب أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول معامل يزيد ويمقص والحجه على الزيادة ما أورده البخاريين من الآيات كذلك الللكاء رحمه الله عقد بابا في سياق ما جاء في القرآن والسنة من أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كذلك من الآيات آيات فرحت بزيادة الهدى وجاءت الهدى بزيادة الإيمان قال تبارك وتعالى وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى قوله تعالى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى قوله تبارك تعالى إِنَّهُمْ فِتْيَةُ الْآمَنُ بُرَبِّهِمْ وَزِدِنَاهُمْ هُدَى وستبلّ بها هذه الآيات وهي رأى أيضا البخار وغير من العلماء كذلك زيادة الخشوع فيبليل زيادة الإيمان قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا تتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يذكون ويزيدهم خشوعا قوله تبارك وتعالى قد أبلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال ابن تيمية رحمه الله أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله وخشية الله ورجائه كلها من الإيمان أو كلها من الإيمان وهذا يتفاضل فيه الناس كذلك من أدلة زيادة إيمان تفضيل بعض المؤمنين على بعض قال تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين ويرؤوا الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة قل رب تبارك تعالى لا يستوونكم من أنفقوا قبل الفتح وقاتل ولك أعظم درجته من الذين أنفقوا من بعده وقال قل رب تبارك تعالى ولقد آتينا داود وسليمان عينه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين قل رب تبارك تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك تفاضل درجات المؤمنين في الجنة فتفاضلهم في الدرجات في الجنة لتفاضلهم في أصل الإيمان قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل قال تعالى يرفع الله الذين آبنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان كذلك إخباره سبحانه وتعالى بإكمال الدين فهذه الآية فيها دلالة صريحة على زيادة الإيمان ونقصانه لأن التنصيص على إكمال الدين، ها وترك الشيء من الكمال يعد إيه؟ يعد نقصاً واستدل بها الإمام البخاري اليوم أتمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كذلك سؤال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ردوا أن يريه كيف يحي الموت. قال أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليت ما قلبي. قال سعيد بن جبير يصدّر إيماني. وكذلك قال مجاهد أصدّر إيمانا إلى إيماني. كذلك. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالإيمان يا أيام الذين آمنوا آمنوا فخاطره الله عز وجل بصفة الإيمان التي فيهم وأمرهم بالإيمان فيكون الأمر بالإيمان بعد ذلك أمر بالثبات والمداونة والزيادة على أصب الإيمان كذلك تقسيم الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى ثلاث طبقات ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هؤلاء هم طوائف هذه الأمة فمنهم مقتصد هذا المقتصد فهو ظالم لنفسه وهذا الذي يفرك شيئا من الواجبات ويفعل شيئا من المحرمات ويموت على ذلك هذا ظالم لنفسه وأما المقتصد فهو الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات ولا يأتي بالمستحبات ولا يتنزه عن المكروهات وأما السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات. قال الله عز وجل ثم أوفنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا فإذا كلهم من الأمة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات فظالم لنفسه يدخل الجنة لكن يدخل متى يدخل بعد ما ينجيه الله تبارك وتعالى من العذاب إما بالمغفرة وإما بدخوله النار ثم خروجه بعد ذلك ثانيا كما في أحاديث الشفاعة كذلك إثبات الإسلام ونفي الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قال ابن كونية لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه يعني معهم أصدق إيه الإيمان قال ابن رجب رحمه الله وأما إذا نفى الإيمان عن أحد وأثبت لهم الإسلام كالأعراب الذين أقبل الله عنهم فإنه ينفي رسوخ الإيمان في القلب ويثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان فيصح لهم العمل ولولا هذا ولولا هذا لم يكونوا مسلمين. لولا هذا لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. كذلك اخبار أن الذنوب تذهب الإيمان شيئا فشيء. إخبار أن الجنوب تذهب الإيمان شيئا فشيئا، كما في قوله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أذنب العبد المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر سُقل منها قلبه فإن زاد زادت حتى تعل قلبه فذا ترار ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كلا ببان على قلوبهم قلوبهما كان يكسبه أما الأذية من السلة الكثيرة من الحديث أبي غرية المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزمي الزيان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن إلى آخر الحديث فالمرض بهذا الحديث ايه نفي كمال الإيمان نفي كمال الإيمان عن من اقترف هذه المعاصي وأنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان لا يمكن أن يزني وهو كامل الإيمان قال ابن عبد البر رحمه الله لم يرد نفي جميع الإيمان بدليل توريث شارب الخمر والزاني والسارق. كذلك من الأذلة قول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. أعلىها قول لا إله إلا الله وأبنها إماتة الأذان الطريق والحياء شعبنا الإيمان. كذلك قول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيرتان قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي وعرض علي عمر وعلي قميص وجره قال كما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي بغير حساب الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير مؤحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قول النبي صلى الله عليه وسلم ألفقهور الإيمان الحب في الله والبغض في الله قول حمزلة ماتق حمزلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تبونون على ما تكونون عليه أنتم عندي لسافحتكم المرائكة عندما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يكون في درجة عليهم للإيمان فهذه أدلة من كتاب الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم تضرب على هذا الأصل من عقبة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات هذا والله تبارك تعالى أعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه.